إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ لله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هاذي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لشريك له وأشهد أنه محمدًا اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الأكارم وهذا لقاءنا أستاذي في خراءة ما تيسر من كتاب الفقر الميسر لمجموعة من أهل العلم وهذه المحاضرات كما ذكرنا أصغبة خاصة بالطلبة والطالبات بالمعهد القرآني الدعوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا انتهى الحديث إلى البيب الخامس في الوضوء وفيه مسائل أما المسألة الأولى في تعريفه وحكمه فالوضوء لغة مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه اليدان والرأس والجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصار هذا بالنسبة للتعريف بالوضوء في اللغة هو مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة وشرى استعمال الماء على الأعضاء الأضعاء على صفة مخصوصة في الشرع بنية التعبد لله سبحانه وتعالى لتنفيذ أمره عز وجل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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتأمموا صعيدا طيبة فتأمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور هكذا ذكروا هذا حديث مرويا أو معزوا إلى الإمام مسلم ولكن رواية مسلم في هذا الموضع لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ أيضا في تجاوز في هذا اللفظ المعزو إلى مسلم ورواية مسلم في هذا الموطن والرقم المعزو له لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلافه فثبتت بذلك مشروعية الوضوط بالكتاب والسنة والإجماع وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها متى يجب إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومسك المسهل شروط الوضوء يشترط لصحة الوضوء الإسلام والعقل والتمييز فلا يصح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز اما الذي يميز فيصح منه وإن كان لا يشترط منه لكنه إذا أراد الصلاة أو أراد أن يفعل شيئا من العبادات التي يلزم لها الوضوء وهو يميز ويعرف أن هذه عبادة ويلقا بالتعليم فهذا يدخل حينئذ وكذلك أيضا النية وهذا أصل في كل الأعمال والنية شوط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل وقوله عليه الصلاح إنما الأعمال بالنيات وليس شرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يشترط لصحة نضوء الماء الطهور لما تقدم في المياه أما الماء النجس فلا يصحبه به وكذلك سائر المائعات وإن كانت طهرة لكنها لا يصح بها الوضوء كما سبق كذلك أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحويهما كطلاء الأظافر مثلا الذي يعرف بين النساء اليوم فهذا حائل للوضوء وفرق بين طلاء الأظافر لأنه له سمك وجرم ويعزل وصول الماء إلى جزء من البدل أما ما يكون كالحناء وغير ذلك فهذا لا بأس به ولا يضر ولا يمنع الوضوء كما هو معلوم كذلك الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لكن طبعا لا يشترط ولا يلزم إذا لم يتغوط الإنسان يعني أو يتبول فلا يلزم والموالاة والترتيب ذكر المؤلفون يعني الموالاة والترتيب من شروط الوضوء وهذا فيه نظر سيأتي معنا إن شاء الله كذلك غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها وهذا لا خلاف عليه أما الأعضاء المسألة الرابعة فروض أي أعضاء وهي ستة غسل الوجه بكامله غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إِعِيُّ الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّرَةِ فَيَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ <تصفيق> فهذا أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه وهذا طبعا فيه خلاف بين أهل العلم في هل المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء أم أنها من المستحبات الأئمة السلاسة أبو حنيفة ومالك والشفعي وغيرهم ذهبوا إلى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق ونهم مستحبان فقط واستدلوا بحديث عشر من سنن المرسلين ومنها الاستنشاق قالوا والسنة غير الواجب وقد رد على ذلك بأن معنى السنة في الحديث الطريقة وليس المراد منها السنة بمعناها الاستلاحي أي التي يساب فاعلها ولا يعقب تلك واستدلوا أيضا بآية المائدة في وصف الوضوء وليس فيها ذكر لهما إن الآية هو وصفة الأعضاء الأربعة التي يجب على من أراد أن يتوضأ أن يعممها بالماء ولم يذكر فيهما الإيه المضمضة والاستنشاق وقد رد على ذلك بأن الفم والأنف من مسمى الوجه وذلك الإمام أحمد وإسحاق أي ابن رهوية وابن أبي ليلى إلى وجوب المضمضة والاستنشاق واستدلوا بآية الوضوء بأن الأنف والفم داخلان في الأمر بغسل الوجه وغسل الوجه واجب بلا خلاف واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر والحديث في الصحيحين وغيرهم وفي رواية أخرى عند الإمام المسم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمن خريه من الماء ثم لينتسر وستدل أيضا بمرواء أبو داود من حديث لقيث بن صبرة رضي الله عنه فيه قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية عند أبي ذوذ أيضا إذا توضع فمضمد وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم واستدل كذلك باستمرار مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان بالمضمضة والاستنشاق في وصف لوضوءه للصحابة أو في فعله العملي عليه الصلاة والسلام كما نقله فئام كثير من أصحابه فلو كان مستحبين لتركهما ولو مرة لبين الجواز ومما يدل على الوجوب يعني عدم ترك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ملخص سريع للخلاف كذلك أيضا من فرائض لضوء مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله, عليه الصلاة... لقوله تعالى وانسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلا يجزء مسح بعض الرأس دون بعضه وهذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية لأن ذهب طائفا من أهل العلم إلى جواز الاقتصار يعني مسح البعض دون البعض واختلف في هذا البعض ربع يعني بضع شعرات نصف أو أكثر أو أقل لكن السنة العملية الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بيديه ويبذر عليه الصلاة والسلام في الوضوء فالصواب أن الإنسان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويمسح الرأس كلهم وكذلك أيضاً غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين وكثير من الناس يجري المصطلح العام إن الكعب هو ما يسمى في الشرع وفي اللغة العقد اللي هو مؤخرة القدم التي فيها يعني ايه العظمه نهايه وهذا ليس بصواب إنما الكعب هو اللي احنا عليه بالذري هذا هو الايه الكعب يعني يتجاوز الانسان هذا الفرض مسألة الترتيب اللي كما ذكرنا من فرائض الوضوء لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا حسب ما يعني ذكر الله سبحانه الوجه في اليدين في الرأس في الرجلين كما ورد ذلك في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد وغيره والصح أنه ليس من أركان الوضوء انما هو واجب انما هو واجب والمسألة أيضا يعني كثير من هذه المسائل الحقيقة هي مسائل خلافية يعني فيها خلاف كثير لكننا على شرطنا لن نعرج على الخلاف في كل مسألة وإلا طالبنا المقام كذلك أيضا مسألة المولاة يعني معنى المولاة إن الإنسان لا ينشغل بشيء غير الوضوء إذا ابتدأه يوالي بين الأعضاء يعني ولا ينصرف عن بعضها أثناء الوضو بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متوليا لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمع قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضو حديث عند الإمام أحمد غيره صحيح. فلو لم تكن المولاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يمره بإعادة الرضوء كله واللمعة هي الموضع الذي لم يصبه الماء في الرضوء والغسل لكن الذين لم يذهبوا إلى أن المولاة مستحبة وأنها ليست من فرائض الرضوء تأول هذا الحديث فإن الأمر بإعادة الرضوء أي غسل ما تركه وسم إعادته آآ يعني آآ سماه إعادة باعتبار ظن المتوضع فإنه صلى ظنا بأنه قد توضع وضوءا مجزئا وسماه وضوءا لأنه في اللغة هكذا يكون ف يعني أيضا مسألة المولاة من الـ الـ يعني الـ الأمور المختلفة فيها بين الشرطية أو الوغوب والاستحبال أما المسألة الخامسة في سنن الوضوء هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء ومنها التسمية في أوله بقول عسى الصلاة وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومنها السواك لقول عسى الصلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء كذلك غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام وهو سنة بإجماع آمن العين ولذلك بيخطئ بعض الإخوة والأخوات في مسألة الوضوء أنه بعدما بيغسل يدين ثلاثا ويجي يغسل الفرض بقى اللي هو اليد يقوم يترك هذه لأنه قد سبق أن غسلها وهذا خطأ بين ويبطن الوضوء الله الفرض هو غسل اليد من يعني نهاية الأصابة إلى المرفق أو ما بعد المرفق فهذا <تصفيق> فالغسل الأول هذا سنة بإجماع أهل العلم ليس له دخل بالفرض نما هذا للنظافة أو لغيره من المعاني أما الفرض فلا يزمن إنسان يصل يعني اليد جميعها إلى المرفق كما أمر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أخطاء الوضوء التي أذكرها الآن كذلك أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم فقد ورد في صفة وضوءها عليه الصلاة والسلام فمضمض واستنثر ولقبل صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق إلا ان تكون صائما فيبقى المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذه من سنة الوضوء لكن إذا كان الإنسان صائما فلا يبالغ في فعل هذه السنة كذلك أيضا الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالنسبة للرجل بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا فوضأ يدلق زراعيه وكان يدخل الماء تحت حنكه ويقلل به لحيته عليه الصلاة والسلام من سنة نضوء أيضا تقديم اليد اليمن على اليسر في اليدين ورجلين لفعل صلى الله عليه وسلم وأنه كان يحب التيام في ثنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك تسليف الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب والفرض مرة واحدة ولكن ما زاد عن الواحدة سنتين أو ثلاث فهذا من السنة لكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة عن ثلاث قال فمن, تعد فقد يعني فمن زاد فقد تعد وأساء وظلم كذلك من المستحبات الذكر الوارد بعد الوضوء لقول إساء صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة السمانية يدخل من أيها شاء ف... يعني هناك أسكار متنوعة بعد الوضوء هذا من يعني هذه الأسكار وكذلك أيضا هناك حديث في الصحيحيني من حديث عثمان رضي الله عنه بعد أن علم من حوله صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم الزنبه أو غفر له ما تقدم من زنبه وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أحدثني بأرجع عمل عملته عندك في الأسلام منفعة قال فإني سمعت الليلة حشفا عليك في الجنة أو بين يدي في الجنة فقال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجع عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي والحديث أيضا متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا من الأمور ها هنا المسألة السادسة في نواقض الوضوء إذا أخذنا فرائض الوضوء سنن الوضوء طيب إذا كان الإنسان مترضئا وحدث أمر فما هي الأمور التي تنقض هذا الوضوء وتلزم من أراد أن يصلي أو فيما يستعمل الوضوء أن يعيد وضوءه ولا يحل له أن يستمر بعد خروج هذا الشيء النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده وهي ستة منها الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مزيا أو دم فحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقوله عليه الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولكن من غائط أو بول ونوم فقال نساء الله سلام في من هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً يبقى عندنا الغائط والبول والمني والمذيء وكذلك الودي يعني لأنه أيضاً نجس وده من استحاض بالنسبة للمرأة مش دام الحيض لأن دام الحيض والنفس بلا خلاف نجس ونجس يعني يعني يحتاج إلى الغسل وليس الوضوء فقط أعلم السلام أو ريحا قليلا كان أو, إيه أو كثيرا كذلك أيضا خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثرة في الأولاء أن يتوضأ منه عملا بالأحوط وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق هناك خلاف أصلا بعض العلماء ذهب إلى أن القيء يعني يبطل الوضوء ومن نواقض الوضوء لكن الراجح أن التوضأ له مستحب لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وقال وأنا صببت له وضوءه عليه الصلاة والسلام زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم بإغماء لا خلاف عليها أنه ناقد بوضوء لكن النوم وقع فيه الخلاف على أقوال الثلاثة لأهل العلم مشهورة القول الأول أن النوم ناقد مطلقا القول الثاني أنه ليس ناقد مطلقا القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم وعليه الفاتوى والعمل أنه إذا كان النوم يعني خفيفاً والإنسان يدرك بحواسه إذا انتقض وضوءه فحين إذن لا يكون النوم مناقضاً وضوءه أعبر عن ذلك بالجلوس أو عدم الاستخاء والاستخاء أما إذا سقل النوم بالإنسان وغابت حواسه فهذا يعني ايه عدوه من نواخد الوضوء ليس لأن النوم في ذاته نواخد الوضوء ولكن لإيه لما يغلب على الظن أنه إذا الشرخ مفاصل الإنسان وأصبح عقله لا يدرك ما يخرج ولا يدخل فحينئذ يعني يغلب على الظن أنه إيه أحدث ولقول ولكن من غائط وذول ونوم وقال عليه الصلاة والسلام العين أكاء السهل أي الدب فمن نام فليتوضى وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنه كان يصيبهم ذلك و... أي النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصرون ولا يتوضعون كذلك من نواقض لضوء مس فرج الآدمي بلا حائل حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضع وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضع وهذه الرواية الأخيرة تشمل بقى الرجل والمرأة حين إذن الفرج يطلق على كلا النوعين <تصفيق> وهذه المسألة أيضا فيها يعني خلاف طويل يعني في حديث آخر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد ذكر قال إنما هو بضعة منك ولذلك تأول بعض الأئمة وإذا كان المس بشهوة فهو ناقض وإن لم يكن بشهوة فعمل بالحديثين فليس يعني ينتقد وضوءه كذلك أيضا اكل لحم الإبل جمهور العلماء على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ويعني تأولوا الحديث الصريح الذي رأى الإمام مسلم في صحيح حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل أن صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ إن شئت لا تتوضأ الأمر على الإباحة أو الاستحلام قال أنا توضأ من لحوم الإمام قال نعم توضأ من لحوم الإمام فأم يعني الأئمة تأولهم أن هذا كان خاص بما مستته النار ونحن عارفين أن مسألة مسته النار يعني أكل ما مسته النار كان يعني, يعني يعني يعني يوجب الوضوء قبل ذلك حتى كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار فحملوا يعني لحم الإبل على هذا الحديث والحقيقة هذا فيه بعد يعني لأن لحوم الغنب نفس الكلام تطبخ كما تطبخ لحوم الإبل ففرق النبي سعى تلما بين الأمرين ووضح أن فيه معاني أخرى من وراء هذا يعني الحكم الشرعي أي نعم نحن ليس عندنا الإبل لحمها مشهور في أماكننا لكن في أماكن أخرى هي من أجواد طعامهم وهي الأصل في لحومهم كما في بلاد الجزيرة وعندنا في الشرقية والإسماعيلية وبعض المحافظات عندهم هذا الأمر مشهور أكل لحم الإبل فالاحتياط هو التوضؤ من لحم الإبل والله أعلم كذلك يعني من وقد الوضوء والعياذ بالله الرد عن الإسلام قبل تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت وهذه فائلة أما ما يجب له الوضوء يجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية أولا الصلاة والصلاة دي سواء كانت فرضا أو نفلا لعموم الآية الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية وحديث ابن عمر لا تقبل الصلاة بغير الظهور ولا صدق من غلول وكذلك أيضا من الأمور التي يجب لها الوضوء الطواف بالبيت الحرام فرضا كان او نفلا بفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طوف بالبيت ولقول إيسا عبدالله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولمنع الحائض من الطواف حتى تطهر فالوضوء شرط لصحة الطواف سواء كان هذا الطواف يعني فرض يعني زي الطواف الوداع أو الطواف الإفاضة أو كان نفلاً الإنسان بيتطوع أو طواف القدوم للمفرد في الحج أو غير ذلك كذلك أيضا من الأمور التي يجب لها نضوء مسك المصحف ببشراته بلحائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وهذه أيضا من مسائل الخلافية الواسعة جدا إن يعني أن الله يفتح المصحف ويقلب صفحاته ويمسه ببشراته بلا حائل إلا متوضع يعني حمله طاهر على جميع مفردات طاهر من الحيض وطاهر من فاس وطاهر من الجنابة وطاهر يعني من الحدث الأصغر وابض العلماء قالوا يعني إن هذا سنة وليس واجب على المكلف حتى لو مس المصحف من وهو محدث حدث اصغر فليس عليه شيء وانما هذا من باب الفضل والكمال ويعني خصوصا الاخوات في مساله الحيض والنفاس قد يشق عليها عدم القراء من المصحف ليس هناك دليل يمنع اصلا من قراءه القرآن للحائض والنفساء وسيتم معنا هذه الاحكام بالتفصيل ان شاء الله في درسنا القادم لكنها يمكن أن يفتح لها المصحف وتقلب صفحات المصحف ب يعني ايه حرق بورقه بأي شيء يعني تستطيع أن تقلب به صفحات المصحف ويغني عن هذا في حياتنا المعاصرة الآن المحمول فليس له حرمة المصحف فيمكن أن يعني تتصفح نصفة إلكترونية على المصحف بحيث تخرج من هذا الخلاف برمته ويعني لا تنقطع عن كتاب الله أثناء حيضها أو نفاسها وحقيقة أن يعني المسألة لو كنا باستحباب مصحف للمحدث حدث أصور ده يعني, بي يعني بيفتح للناس يعني أبواب للعمل فقد يكون إنسان رأي كما مواصلات أو يعني ليس عنده فرصة للوضوء في عمله في سيره فيمكن في أن يفتح المصحف وينظر فيه إذا كان يراجع أو كان عنده أوراد لا يستطيع أن يضيها يعني أو يشق عليه الوضوء لها في كل وقت مستحبات الوضوء يستحب الوضوء ويندى في الأحوال التالية أولا عند ذكر الله وقراءة القرآن لحديث المهاجر ابن قنفز رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضى فلم يرد عليه السلام حتى توضأ فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على فهارة رواه أبو داود بن ماجه وحديث صحيح عند ذكر الله أو قراءة قراءته كذلك عند الصلاة لموظفته صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة كذلك من الأمور التي يستحب لها الوضوء ويندب يستحب الوضوء للجنوب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهلا ثم أراد أن يعود فليتوضأ هكذا ذكره يعني المؤلفون وهناك زيادة عند أبي نعيم في الطب وهي صحيحة ذكر الشيخ الألبان في أداب الزفاف قال فإنه أنشط للعود فإنه أنشط للعود وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وفي رواية لها فأراد أن يأكل او ينام يبقى يستحب الوضوء للجنب اللي مش هيغتسل إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشر كذلك أيضا الوضوء قبل الغسل حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضع وضوءه بالصلاة والحديث أخرجه المسلم وغيره وكذلك أيضا مما يستحب له الوضوء عند النوم الحديث البراء بن عازف رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت صلاة فتوضا وضوءك للصلاه ثم اتجه على شقك الايمن يعني محط نقطه وقالوا الحديث يعني ونحن يعني نكمل الحديث يعني الطلبه لبركه السنه اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبه اليك ولا لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن ميت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به رواه البقري ومسلم ثم بعد ذلك زكروا باب في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة الخف ما يلبس على رجل من جلد ونحوه وجمعه خفاف ويلحق بالكفين كل ما يلبس على رجلين من صوف ونحوه وفيه المسألة الأولى حكم المسح على الكفين ودليله المسح على الكفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة ورخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم وقد دل على جوازه السنة والإجماعة أما السنة فقد توترت الأحديث الصحيح على سبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيها أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بقول ليس في قلبي أدنى شك أي في جوازه وقال الحسن بصري حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيف من هذه الأحديث حديث جريد بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالة ثم توضأ مسح على خفيف قال الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النقعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جريف كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعية في السفر والحضر لحاجة وغيرها أو وكذلك عجوز المسح على الجوائب لأننا نسمعها الشراب وهما يلبس على رجل من غير الجلد كالخرق من وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسها أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة شروط المسح الخفين هذه الشروط هي أولا لبسهما على طهار حديث المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهم طاهرتين فمسح عليهم طبعا في خلاف في مسألة صورة الإدخال للقدمين في الخفين فبعض أهل العلم يرى أنه إذا وصل الإنسان إحدى رجليه ولبس خفها ثم جاء يغسل أخرى ويلبس أن هذا الدخول غير صحيح ولا يعد أدخلهما طاهرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوما فإني أدخلتهم طاهرتين في نفس الوقت لكن هذا للحاجة لا بأس به وخصوصا أنه قد رخص به آلان وقالوا أن العبرة يتم الأمر إلى أن تكون طاهرتين قبل لبس الخف. كذلك من الشروط ستترهما لمحل الفرض أي المفروض غسله من الرجل يعني لازم تبقى ظاهر قدم وغاطنها والغاية زي ما قلنا الكعبين موطاة بسواء الشراب أو الخفر فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسج كذلك إذا حتومه فليجوز المسج على المصوب والمسروق والحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح فيروس وطبعا المسألة دي على مذهب أئمة الحنابلة من الصلاة في الأرض المقصوبة والسوء المقصوب كل دا لا يصح وأجمور أهل العلم على أنه لا عليه اسم الغصف والسرقة لكن طالما أنه طاهر في نفسه وتصح الصلاة فيه فلانفكاك الجهة فلا ضايرة حينئذ كذلك أيضا أن يعني الطهارة عينهم فليصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار ونحول كذلك أيضا أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلا إليهم هذه شروط خمسة تنبطها العلم بصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح أما كيفية المسح وصفته فالمحل للمشروع مسح ظاهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف لحديث المغيرة الذي بيّن فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على قفه في الوضوء فقال رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على القفين على ظاهرهما ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن يعني أسفل الخف أو مؤخراته فهذا ليس من السنة قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى قد رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراعي يعني ما بيبطلش المسح مدة المسح كما ذكرنا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلايانها لحديث جعل رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا للمسافر ويوما وليلة للمقيم أما مبطلات المسح إذا حصل ما يوجب الغذب بطل المسح لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه إلا من إيه؟ جنابه إيه لأن المسحة هنا خاص خاصة بمسألة الوضوء كذلك إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهور بعض القدم بطل المسح وكذلك أيضا من المبطلات نزع القفين يبطل المسح ونزع أحد القفين كنزعهما في قول أكثر أهلها لكن الحقيقة في يعني المسألة ديت فيها يعني خلاف والراجح أن نزع الممسوح عليه لا يبطل الوضوء طالما أن الإنسان لم يحدث في هذا الوقت أو كان على وضوءه مستمراً ونستأنس في ذلك بفعل علية رضي الله تعالى عنه أنه توضع أو مسح علن عليه ثم دخل المسجد فخلعهما وصل رضي الله تعالى عنه والإسناد إليه الصحيح كذلك أيضا انقضاء مدة المسح مبطل له لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحديث التبقيت وهذا أيضا فيه نظر والصحيح أنه طارم الإنسان على وضوئه لم ينتقد وانتهت المدة أن معاه الرخصة مستمرة إلى أن ينتقد إيه؟ وضوءه أما ابتداء مدة المسح فتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس كما توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر فابتداء المدة من طرور الشمس وقت الحدث وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل الظهر أي من المسح بعد الحدث وهذا هو الراجح إن الإنسان إذا توضأ ولبسه إن بيبقى بتبدأ المدة بتاعته من أول حدث يحدثه وليس يعني من وقت ما لبسه كذلك أيضا مسحة الجبيرة والعمامة فاليبيرة اللي هي أعواد ونحوها كالجبس مما ينبط على الكسر ليجبر وينتأم ويمسح عليها وكذلك يمسح على اللسوح واللسائف التي تضع على الجروح وكل هذه الأشياء يمسح عليها بشركة ان تكون على قدر الحاج كذلك إضا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر وليس من المسح عليها وقت محدد كذلك يجوز المسح على العمام كذلك أيضا يعني يعني خمار المرأة وهي ما تغطي به سهاف الأولى أن لا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة كانت في الخارج أو في مكان مكشوف فلا بأس حينئذ أن تستعمل هذه الرخصة وتمسح على خمارها تمسح على خمارها الله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه No mm -hmm.